يا من فيجعاني انا اللي جرح جرح ابني يا آه آه آه آه انا لزيجي يلفا قيدك وبولادي مفجوع انا اللي صابتني الميحن هو تحملي الشيء يبلو عين لي دين ذيب وحرذتي ما شعرتي يضاي صرخه حيذين ما ارفع ويل بثيك لوني حياتي انا ضيل saboni ana albi hasin yajani ana allibda saboni jarh jarhan ya ibn yahsin jarh jarhan ya ibn yahsin قلبي خالص صدري العزيمة يظلو عيق ويقصدي اللي يديه شمع وصدري ومنش في الجسمة على الترو صح تبلو عيق اسري مو هذا سبي المصطفى المنذ حي الغبري لا تنيشوني لقيتها ها جتيش جرح جرح يا حسين بها الوضع متوذري وشي لمي ومسلب بحر الشميس جسمي ارتمي يم جسمي <تصفيق> وصوت الآلم مني ارتفع لخواب وال ل ب دم للاباد جصرخيتي يا وليدي يا يومي انا الماف جو لنو حي لا تلومني انا يدروني لنو حي لا لا تلومني جرحي جرحي يا ابني ani alladhi hasabani ani alladhi حمد نار البلو يا ام التق جارتي تتحمل تنظر ضن وتمدبو ومعشيره صبح يوم يساء بين الاسى موجاري حيث ميني واعيد ما تنحيصيب قلبي يجرو انا عيب حيز نسيم عوني انو حي ويل انوحوني انا عيب حيز انوح وين ينوحوني ابني يا ابني في عوني للقبري جرح جرح حياه يا حسين احل الابعد ما يشفي الجاري ويظل لي المحشار منو قاف اشكي للبارئ كل من عانى يا تجساء شفت المصيب والمحن منظر اشد من ما ان با كل محنه لام ما انت من هالصاخر يتفطى شكيل شافتا عيوني نوايب هاذوني هاذوني جرح جرحين جرح جرحين يا ابني حسين يا ابني للشاعر محمد رضال عبد العزيز